شبكة مزامير آل تقدم استموا استقيموا واعتدلوا تقاربوا وسدوا الخلل الله أكبر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 أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين, آمين, آمين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 يَقُولُونَ أإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخْرَهُ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ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 سَأَ مَتَاعَ لَكُمْ وَلِأَنعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّاوُومُ الْمَتْنَ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ ما سعى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 أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لا تلبثوا إلا عشية أو ضحاها.